بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <تصفيق> فبداية مظرا لي يعني ضعف الصوت. فإن شاء الله تعالى سيكون يعني مقدار زمن الدرس نصف ساعة ونصف ساعة إن شاء الله تعالى لكل كتاب من الكتابين وأنا أذكر الإخوة كذلك بالامتحان وأنه يعني ينبغي عليهم أن يأتوا بينه به الامتحانات بذلك مخيرات ان شاء الله تعالى ابتداء من اليوم وبعد ان شاء الله الدرس نبدأ في تجميع اوراق الامتحان او الاختبار على باب الطهارة الذي وزعناه في المرة السابقة ونبدأ ايضا من كتاب اعلام السنة المنشورة ووقفنا في المرة الاخيرة عند السؤال السابع والعشرين وهو ما دليل الموالاه لله عز وجل والمعاذاه لأجله ما الدليل على وجوب الموالاه لله عز وجل ووجوب المعاذاه لله عز وجل فذكر في الجواب قال قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم الى قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا فهذه الايه فيها نهي عن اتخاذ الكفار ولا سيما اليهود والنصارى اولياء وأيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فهذه الآية كذلك ينهى الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين عن اتخاذ أقرب الناس إلى الإنسان إذا كانوا كفارا أولياء وذلك لأنه ربما فتنة القرابة او صله القرابة تكون سببا في أن يميع المسلم هذه العقيدة فربما يوالي ويعادي في عموم الناس وإذا كانت القرابة ربما ميع القضية عندها فنهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن اتخاذ اقرب الناس الى الانسان وليا ولو كان هذا الانسان من اقرب الاقربين كالابي والاخ والزوجة والعشيرة عموما كما قال الله تعالى في الايه التي بعدها قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤادون من حاد الله ورسوله لا تجد قوما أي لا ينبغي لقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يكون ذلك فيهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أي ليس في المؤمنين من يكون بينه وبين الكافرين مودة إذ, إذ أن الكافرين هؤلاء يحاربون الله ورسوله أي يحاربون الله ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة وهذه الآيات وغيرها من الآيات تنهى عن موالاة الكافرين وهذه القضية قضية عظيمة والحقيقة نحتاج إلى الكلام حول هذه أو نحتاج في الكلام حول هذه القضية إلى يعني مرات ولا تلخص هذه القضية ولا تجمل في مرة بل ربما نحتاج إلى مرات للحديث عن هذه القضية. ألا وهي قضية وعقيدة الولاء والبراء. هذه قضية عظيمة وهي القضية الثانية بعد قضية الشهادتين. فإن المسلم إذا شهد الشهادتين تأتي قضية الولاء والبراء في المرتبة الثانية مباشرة بعد الشهادتين. فإنه يجب عليه بعد الشهادتين أن يقيم هذه العقيده ألا وهي عقيدة الولاء والبراء أن يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين أن يوالي في الله ويعادي في الله وهذه قضية في الحقيقة من القضايا العظيمة بل هي القضية العظمى بعد قضية الشهادتين ولذلك سنخرج عن الإجابة المختصرة هذه إلى تفصيل وحشية سأقرأها معكم وسنفصلها على قدر ما نستطيع إن شاء الله تعالى حول هذه القضية العظمة ونقسمها إن شاء الله تعالى ربما على مرات قادمة إن شاء الله تعالى فنقول إن قضية الولاء والبراء ركن من أركان التوحيد ومقتضى كلمة لا إله إلا الله وقد ذكر بيانها في القرآن والسنة شأنها شأن كل قضايا العقيدة وكثر بيان احكامها ولوازمها وما يترتب عليها في الدنيا والآخرة في القرآن وفي السنة والمقصود بالولاء المقصود بالولاء المولاء الواجبة لله ولرسوله وللمؤمنين ولازمها حرمه الموالاه للكافرين يعني اذا كان معنى الولاء وجوب موالاه الله ورسوله والمؤمنين فيلزم من ذلك حرمه موالات الكافرين قال الله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا فحصرت في هذه الجهات الثلاث الله عز وجل ورسوله والمؤمنين قال الله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون والمقصود بالبراء هذا الذي سبق معنى الولاء معنى الولاء ما معنى الولاء ها ها وجوب الموالاه وللمؤمنين ولازم ذلك اه حرمه موالاه الكافرين اما البراء فمعناه التبرؤ من الشرك واهله وعداوتهم وبغضهم هذا هو معنى البراء ان تتبرأ اذا شهدت لله عز وجل بالوحدانيه وللرسول لمحمد صلى الله عليه وسلم ان تتبرأ من الشرك واهله وان تعادي الشرك وأهله وتبغض الشرك واهله هذا معنى البراء هذا معنى البراء البغض للشرك ولاهله والتبرؤ منهم قال تعالى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 الكفر والشرك وأهله هذه القضية العظيمة لها تفصيل طويل ولذلك أول ما يذكر في هذا التفصيل نذكر أدلة الكتاب والسنة على حرمة موالاة الكافرين فقد حرم الله عز وجل موالاة الكافرين في كتابه في مواضع كثيرة وجاء كذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك اولا ادله الكتاب قال الله سبحانه وتعالى مبينا حرمه اتخاذ الكافرين اولياء وان من والاهم يكون منهم قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وأخبر سبحانه وتعالى أن موالاتهم من علامات النفاق ومرض القلب الذي يوالي الكافرين هذه علامة ولياذ بالله على نفاقه ومرض قلبه وأنها سبب لحبوط العمل من هذا المسلم وتستوجب الخسران ولياذ بالله قال الله تعالى في شأن هؤلاء فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ولهذا الله هذا شأن الذين يشهدون الشهادتين وفي ذات الوقت يوالون الكافرين ما هو السبب يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يريدون كما يقولون في يعني كلام الناس أن يمسكوا بالعصا من وسطها، <تصفيق> فهؤلاء يريدون أن يمسكوا بالعصا من وسطها كما يقولون، وهذا شأن المنافق، والأيذ بالله يريد الجهتين لأنه يخاف على الدنيا. قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين واخبر سبحانه وتعالى مبينا ان موالاه الكافرين لا تكون بحال من الاحوال من صفات المؤمنين ليس من صفات المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن من فعل ذلك فقد برئ الله منه قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء واخبر سبحانه وتعالى مبينا أن الإيمان بالله واليوم الآخر ومودة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقربين لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله كيف يكون قلب مؤمن في ذات الوقت فيه حب لمن يحاربون الله ورسوله ولذلك هذا دليل على يا الله بالله بطلان ما من الايمان وجعل سبحانه وتعالى الاسرار بالمودة للكافرين اخفاء حتى المود للكافرين ولو كان لحماية اهل او ولد او مال دون موافقة القلب على الكفر او الرضا به علامة على الضلال اي نعم لا يكون كفرا لكنه علامة على الضلال بمعنى الذي يوالي الكفار وهو يعلم كفرهم وهو يكره ما هم عليه وهو يبغضهم يبغض كفرهم لكنه والاهم في الظاهر فقط لمصلحة من مصالح الدنيا كخوف على ولد او اهل او مال فهذا في ضلال مبين قال الله عز وجل في شأن أو بسبب حادثة كانت من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمي ولده وأهله في مكة فراسل الكفار بأمر لا يجوز له أن يفعله فأنزل الله عز وجل القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده هذا ظاهر الحال أنك تلقي إليهم بالمودة ترسل إليهم الرسالة التي فيها مصلحة لهم وضرر للمسلمين هذا الذي يبغض الكفار وقد وافقهم في أمر يضر المسلمين ليس اعتقادا منه أنهم على خير أو على حق فهذا ضرر كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا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 فقد ضل سواء السبيل اللي يفعل ذلك ضال هذا الذي والى الكافرين ظاهرا فقط وهو لا يحبهم ويبغضهم لكنه لمصلحه ما ولاهم في الظاهر في امر من الامور فهذا ضال اين هذه الايه كما ذكرنا نزلت في رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى أن من أسباب لعن بني إسرائيل على السنه أنبيائه ورسله توليهم للكافرين أن من أسباب لعن بني إسرائيل في القرآن توليهم للكافرين أنهم كانوا يتولون الكافرين وبين أن ذلك سبب سخط الله عليهم وخلودهم في النار قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعل لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فموالاه الكافرين سبب للخسران وسبب لسخط الله عز وجل على هذا الذي يفعل ذلك وبيّن سبحانه وتعالى للمؤمنين الأسوة الحسنة في هذا الباب باب الولاء والبراء قال الله تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذا هو اسوتنا ابراهيم عليه السلام ومن بعده سائر الانبياء كذلك فابراهيم هو المؤمنون تبرؤوا من الكفار ومما يعملون اذ قالوا لقومهم انا براءه امكم ومما تعبدون من دون الله إذا فهذه القضيه العظيمه وهي قضية الولاء والبراء يجب على المسلم في ما تضمنته أن يتبرأ من الكفر وأهله وأن يوالي الإيمان وأهله وأما أذلة السنة على حرمة موالاة الكافرين فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه على أمور ومنها قال وتنصح المسلم وتبرأ من المشرك الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وتبرأ من المشرك أنت تبرأ من المشرك وعالي البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوثقوا عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغد في الله أوثق عرى الإسلام أعلى عروة وأعظم عقدة وعروه في الاسلام ان تحب في الله وان تبغض في الله والحب في الله مقتضى اعظم معنى للحب وهو محبه الله ورسوله والمؤمنين ومقتضاه البراء والبغض للكفر والكافرين وما يعملهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الموالات في الله والمعاذات في الله والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان هذه أوثق العرى في سلسله الإيمان الموالاه في الله أن توالي لله عز وجل وأن تؤادي لله عز وجل والحب في الله والبغض في الله ولذلك كانت قضية الولاء والبراء هي القضية الثانية بعد الشهادتين أو ثقوا الإيمان وعن جرير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين الذي يبقى بين المشركين ويقيم فيهم ويكثر سوادهم تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم انظر هذا في مجمل الحال أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين وإن كان هناك في ذلك تفصيل فإن الإقامة بين المشركين عليها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى وأما معاني المولاة وما يأتي في صور الموالاه فالموالاه لها معاني وصور بد من التعرف عليها أولا معنى الموالاه فكما سبق أو مما سبق يتضح أن أكثر المعاني تدور حول الحب والنصره والخيام بالأمر ولوازم ذلك قد والمتابعه والمعاونة والصداقة والوازم هذه الأمور وإليك تفصيل أحكامها من خلال صورها. تنبه لهذه هذه العبارة يتضح مما سبق أن أكثر المعاني التي تدور حول معنى الموالاه معنى إم يعني ايه هذه المعاني تدور حول الحب المصرى القيام بالأمر لوازم ذلك كالطاعه والمتابعة والمعاونة والصلاقة هذه الأعمال إذا صرفت للكفار وكانت للكفار فهذه موله وأما تفصيل ذلك أولا الحب والمود الحب والمود بأن يحب الكافرين هذا معنى المولان الكفار يعني. وهذه صورة من صور موالاة الكافرين وهو أن يحب الكافرين ويواد الكافرين وإن أقر من وإن أقر يقولون كفار لكنه يحبهم ويعجب بهم وبأحوالهم وبأفعالهم ونحو ذلك فهذه صورة من صور الموالاة للكافرين التي نهى الله أنها قال الله تعالى لا تجد قوم يؤمن بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله فألزل من ذلك أن الكافر يبغض من كل وجه وأما المؤمن فيحب من كل وجه بمعنى الكافر مهما أحسن فهو يبغض من كل وجه والمؤمن وإن أساء فهو يحب من كل وجه وإن كانت معصيته إلينا بغيضه ونبغض ما عليه هو من المعصية لكن مهما بلغ الكافر من معاني خير ونحو ذلك فهو مبغوط ويبغض ويكره ومهما بلغ المؤمن من معاني العصيان فهو يحب لإيمانه بالله عز وجل ولذلك هذا من الخطر العظيم الذي يقع فيه كثير من المسلمين فتراه ربما فضل بعض الكافرين في بعض الأحوال على المسلمين ترى يقول فلان لا والله ده أفضل من المسلمين وهذا باطل فالكافر يبغض من كل وجه والمؤمن يحب ولو كان عاصيا لإيمانه <تصفيق> ومن صور الموالاه كذلك النصرة من صور المولاة النصرة يعني أن يناصر الكافرين وهي من أخطر صور مولاة الكافرين نصرهم على المؤمنين أن ينصر الكافرين على المؤمنين بل ذلك الفعل يوجب لصاحبه النار وينطبق عليه بسبب فعله ذلك أحكام المشركين حتى ولو ادعى الإسلام طالما أنه خرج مع الكافرين ينصرهم على المؤمنين حتى لو ادعى الإسلام لو أنه صار في صفوف الكافرين يقاتل المسلمين فهو كافر مثلهم ولو ادعى الإسلام ولو اعتذر بالمعاذير فهو كافر إن قاتل في صفوف الكافرين يقتل المسلمين قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء وبين سبحانه وتعالى أن من زعم الإسلام وخرج في صفوف المشركين يكثر ثوابهم في قتال المسلمين أن حكم المشركين يجري عليه الذي يخرج مع جيوش الكفار يقاتلوا المسلمين حكمه حكم الكفار وأحكام الكافرين تجري عليه كما تجري على الكفار في كل وقت تجري عليه لانه خرج معهم يكثر سوادهم وينصرهم على المسلمين ولو كان كارها لقتال المسلمين ولو كان كارها لقتال المسلمين حتى ولو كان كارها ربما يقول قائل طيب المكره مش, مش معتبر الإكراه في بعض الأحوال المحزين. هذا الحال لا يجوز له فيه أن يقتل المسلمين ولذلك هذه مسألة مسألة الإكراه الغير معتبر لو أن المسلم خير بين أن يقتل مسلما وهو مكره يعني لو أن المسلم أكره على أن يقتل مسلما فلا يجوز له ذلك لأن دمه ليس أفضل من دم أخيه وإن قتل هو وإن قتل هو ولذلك من خرج مع الكفار ولو مكرها يقاتل المسلمين فهو كافر مثلهم ولو اعتذر بالمعاذير وقال أنا مكره أو نحو ذلك فهو ليس له في ذلك عذر أي نعم وإنما آثر بذلك مرضات الآباء أو السادات أو الكبراء لأنه في هذه الحال هيؤثر مرضات الكبراء أو السادات أو نحو ذلك مثل ما فعل الذين خرجوا من أهل مكة مع المشركين يوم بدر وكانوا قد أسلموا وهم في مكة لكنهم خرجوا مع المشركين يوم بدر يكثرون سوادهم على المسلمين ويقاتلون معهم المسلمين ولو كانوا كارهين لذلك فلما كان ذلك أنزل الله عز وجل فيهم قرآنا لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيهم وقالوا نقتل من قال قولنا وقال بعضهم بل هم منافقون فأنزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتيني والله أركسهم بما كسبوا وأنزل الله سبحانه وتعالى كذلك إن الذين توفاهم ملائكته. ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض اعتذار أنا كنت عبد المأموس أنا كنت مستضعف قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسحة فتهاجروا فيها فأولئك فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره هذا حكمهم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا فهذه الآية دليل على أن من خرج في صفوف الكافرين يكثر سوادهم ويقاتل المسلمين معهم ولو كان مكرها فهو كافر وهذه الآية تشهد لذلك وآية النساء الأخرى وقال النبي صلى الله وقال الله تعالى في شأنه أن تكون النصرة والموالاه من المسلم لإخوانه المسلم لا يجوز للمسلم أن ينصر الكافرين وإنما النصرة والمناصرة تكون لمن تكون للمسلمين للمؤمنين المسلم لا يجوز له أن يناصر الكافرين ولذلك قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إذا طلب المسلم من أخيه المسلم أن ينصره في الدين فيجب عليه ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فالنصره لا تصرف إلا للمسلمين، لا تصرف إلا للمؤمنين أما نصرة الكافرين على المؤمنين فهذا كفر بالله تعالى لأن هذا مظهر من مظاهر موالاة الكافرين والنصره الواجبه للمؤمنين إنما تجب في الدين كما أمر تعالى وإن استنصروا في الدين فعليكم النصر أما إن كانت انتصارا لعصبيه أو قومية أو وطنيه دون معرفة الحق من الباطل وإنما هي الطاعة لمن يرفع رايات الجاهليه فهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة او يدعو الى عصبة او ينصر عصبة فقتل فقتله جاهليه اي انسان هيقاتل لغير اعلاء كلمة الله فميتته ميتة جاهليه واشنع ذلك ان يخرج يقاتل مع المشركين مع الكافرين ضد المسلمين ومن صور ذلك أن يقاتل كذلك حمية أو عصبية لقومية أو قبلية أو عصبة أو نحو ذلك كما قاتل بعضهم من أجل المنتخب نسأل الله العافية ومن صور الموالات كذلك التي حرمها الله سبحانه وتعالى الطاعة والمتابعة نقف على ذلك إن شاء الله تعالى إلى المرة القديمة وننتقل إلى كتاب منهج السالكي قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم.